ابَ شَديدَ مِنَّدُنهُ وَيبَ شرَ المُؤمنين الذيينَ يَعملونَ الصَّانحاتِأَ لَم أَجرًا حسسَنَا ماكثينَ فيِيهِ أَبَدَ وَيُ ذِرَ الذيذينَ قالوا التَّخَاضِ الله وَلَد ماَا لَهُم بِه مِن ع ي وَل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 وعملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والراقيم كانوا من آياتنا عجما إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة إِنَّا مِن أَمْرِنَا رَشَدَا فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ نبعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصان ما لم يثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات على الارض لن ندع ومن دونه اله الا قد قلنا اذا شطط هاؤلاء قوم نتقذو من دونه انهم فلولا ياتون عليهم سلطان بين فمن أَظْلَمُ ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم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 وَنَقَلَّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُنْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَكَذَالِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَ وإِنْ مِنْهُمْ كَمَ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ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 اِذَنْ ابْدَا وَكَذَالِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بُنِيَ عَلَيْهِمْ قُ يانَابهُم علَمُ بِهِمْ قال الذيينَ غَلَبُ عَلَ أَممررِهِم نَّ نَاتَّخِذًا عَلَيهِم مَسكِدَا تََقولُونَ ثَلَثَةُ الظابِرهُم كَلبُهُم وَيَقُلونَ خَمسَثُ سَادِسُهُم كَلْبُهُم رَجمَم بِنغَبِ وَيقُونََ وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل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 واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهف ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أَبِنصُرُ بِهِ وَأَسْمَعُ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ عَونٍ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبذ نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه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 لئس الشراب وساءت مرتفقاء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 المتكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولكنها مت <تصفيق> ظلم من شيء او فجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه أبدا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 إن ترني أنا أقل من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 له طلب واحيط بثماره فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاويه وهي خاوية على غروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق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 فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ نُقْتِدِرَا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرُ الْأَمَلِ ويوم نثير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نقادر منهم أحدا واعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا وَاوَدْيَ الْكِتَابَ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا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 بِإِنْسٍ سَكَنَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَن أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ الْيَشَرُ بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عبدا ويوم يقولوا نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم وَبِقَاءَ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مصرفا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 الاولين او ياتيهم العذاب قبلا وما نرسل المغسلين الا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليبدحوا به الحق. واتقذوا آياتي وَمَا أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أجنة أن يفقهوه وفي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 وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر ثربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفارنا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 قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن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 قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقي أغلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا أن نكرا قال ألم أقل لك إنك لا تستطيع أن يصبر قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية لاستطعما أهلها فأبوا فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئتنا اتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا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 فَرَدناَاأَ يُبَدِ لَهُماَا رَبُّهُ مَا خَيرَم مِنْهُ زَكَتَو وَأَقََبَ رحم وَأََّ الجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَ مَيْنِ أنأَْت مَيْنِ فِي المدينَةِ وَوكان تَ تحتَووكَ زُنَّهُماَا وَكَانَ أَبُهُماَا صَالح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 قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى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 حَتَّى إِذَا بَلَغُوا مَطْوِيًا عَنِ الشَّمْسِ وَجَدُوهَا تَقْلَعُ عَلَى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سببا.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 ربي حقا وَوتََكْنَ بَالههُم يَوْومَائِذين يمجُ فيِي بض وَنُ فيِي خَاف الصّور فَجَعْناهُم جَ وَعرَطْنا جَهًاَّ مَا يَومَعذ للِكَافِرينَعَضَ الذيينَ كانتََت آعيُونهُم فيِي غطَا إنِ ذِكْن وَكَانوا لَا يَسِْطعون سَم الذينَ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 وإنما للكافرين نزلا قل هل منبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ونقا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 لا يبقون عنها حي ولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان كلمات ربي قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قُلْإَِّ ماَا أَنَ بَشَرم مِفْلكُمْ يوحَ إلََّ أََّ مَا إلَهُكُمْ إلَهُ وَاحِدَ فَمَن كََ يَودُقَ رَبِّهِ فَلْيَعمَ الععملَلَ صَالِحَو وَلَا يُشْمِك ببادَةِ رَبِّهِ أحدَدَ